يا, يا رب يا رب ما لي في الوضع سواك واعز امالي نوال رضاك يا رب يا رب جئت إلى رحابك ضارعا Bir Raja'i Atai